ذلكم خير لكم إن كنتم نؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خير قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو نتعودن في ملتنا قال أولو كنا شارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وَمَا يَثُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الفاتحين وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ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 وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آثَاءُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثم بدلنا مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وَهُمْ لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقون فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا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 أَوَلَمْ يَهْدِي الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ شَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَلَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فيذا هي ثعبان مبين ونزع يده فيذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أم آذن لكم إن هذا لبكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إِا إِ رَبّنَا بُقَلِبُون وَماَا تَنقِمُ مِ إِللاا أَن آمَدَّ بِآياتِ رَبِّلَ لََّ يَأَتْنَا رَبَّّنَا, ربنا أَفِْقَ لَنَا صَبْرَ وَتَوَّّنَا مُسللِمِين قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإلا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعيلوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء مِنْ عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا مِنْ قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 وقالوا مهما تأثنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يَا موسى اذع لنا ربك بما عهد عندك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 قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلك على العالمين واذا ان جيناكم من ال فرعون يسوونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون ابناءكم ويستحيون نسائكم وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكَ الْعَظِيمِ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء نوعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱلرَّءْءَ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ قالوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّقَائَتِنَا لَمَّا أَقْدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 فَآمِنوا ب بالاللَّهِ وَرَسُولِهَِّ بِيأُّير الذي يُؤمنِنُ بالِاللهَّهِ وَكَلمَاتِ الذي يؤْمِنُ بالِاللههِ وَكَلماتِهِ وَتَّبِعُوه ل عََّكُمْ تهَدُون وَمِ قَوْمِهُ سَاءَُّةٌ يَهْدُون بِالحَطِّ وَبِ عدِلون وَقَعَنهُ مُسْلَةَِ ععَشرْرَةَ أأَسْبَاقًا أُمَم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إذ قومه أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَرَبْنَا بِهِ الْبَحْرَ فَكَانَ مَرْفُوعًا وَجَعَلْنَا فِيهِ رَوَاسِيَ ۖ لَّهُمْ فِيهِ دَارُ قَرَارٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبْدِئُ اللَّهُ وَيُعِيدُ ۚ إِذَا قَضَىٰ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 كَذٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَٰهُمْ مُهْلِكًا أَوْ مُعَذِّبًا عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَنَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَقَضَيْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنَّا نَسُوا مَا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردة وَإتَّن رَبّكَ ل يَبعثََّ عَلَيْهِم إلى يَوم القياامَةِ مَ يسُومُهُ سُ العذاابَ إِ ربَبكَ ل سرَرحٌ العقاب وَإِهُ لَ غَفُ الرَّحيم وَقدطعنهُم في الأرضضئُ مَماَا مِنْهُ الصَّالِشُونَ وَمنِنهمم دونُونَ ذلك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 وَإِذْنًا ثَقُلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّ غَوَاقِرَ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَقْعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون